يا حاضري عرسنا انشوا جمجمنا ان الذين بيننا اي السماوات لو كان حق يا صحب يدي معنا لا تفن وقت هذه الذوات لكن ما جرونا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامات قُرْآنُنَا شَرَعَ لَنَا سُتُرَ أُمَّتِنَا وَجِهَادُنَا ضَرْبُنَا فَلْتَعْلُوا آيَاتِي وَجِهَادُنَا ضَرْبُنَا فَلْتَعْلُوا آيَاتِي لَكِنَّ ما جمعنا فالله المصطفى جَمَعُوا لَخَلاَئَتَهُ قرآن ولا شعن دستور امتنا وجاد ولا نرغون فلتعلوا اياتي وجاد ولا فلتعلوا اياتي يا حاضري عسين هذه قصائد من نبع خير الورى تسقي اغانينا يا حاضري عسين هذه قصا من نبع الخير الوا تسقي اغانينا جئتم وجئنا هنا كي تعلم فرحتنا جئتم وجئنا هنا هنا كي تعلم فرحتنا جئتم وجئنا هنا كي تعلم فرحتنا نهدي الى جمعينا احلى تمالي لكنما جمعونا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الصعامة قرآننا شرعونا دستورهم مدينة وجهادنا ضربنا فالتعلوا غايته وجهادنا ضربنا فالتعلوا غايته لكن ما جمعنا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامات قرآننا شرعنا دستور أمتين وجهادنا دربنا فالتعلوا راياتي وجيهادنا ضربنا فلتعلموا راياتي قصائدنا صحبتنا جينا نحييا وردا وياسمينا هذه صحبتنا جينا نحييا وردا بارك لنا في عفس ليلتنا يا ربي عرس ليلتنا يا ربي بارك لنا في عرس ليلتنا في عرس ليلتنا اجمعنا بالمصطفى واجمعنا بالمصطفى بالحور وفينا انما جمعونا فالله غايته ورسولنا المصطفى خير الزعامه قراننا شمع لا دستور امتنا وجهادنا ضربنا فتعلموا رايتي وجهادنا ضربنا فتعلموا رايتي انما ما جمعنا فالله وايته ورسولنا المصطفى خير السعاده قرانه لا شرع لا دستور امتنا وجهادنا ضربنا فتعلموا رايتي واجهادنا ضربونا فلتعلوا اياتي اعيادنا اقبلت والفرح وافانا وقلوبنا ازهرت عطرا ورايحهنا اعيادنا والفرح وافانا وقلوبنا ازهرت عطرا ورايحهنا والفرح وافانا وقلوبنا ازهارت عطر وريحهنا يا يدونا والفرح وافانا وقلوبنا ازهارت عطر وريحهنا هذا اخن لها يسعد سعد طالعتي هذا اخن لها يا سعد طالعتي اخونا لها يسعد طالعته هذا اخونا لها يسعد طالعته منح جبيلت تقى اعلي به شاناتنا ما جمعنا فالله غ ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور مدينة وجهدنا ضربنا فلتعلوا راياتي وجهدنا ضربنا فلتعلوا راياتي لكن ما جمعنا فالله غاية ورسولنا المصطفى خير الزعامات قرآننا شرعنا دستور أمتنا وجهادنا دربنا فالتعلوا راياتي وجهادنا ذرنا فلتعلوا راياتي حز أخونا لا يسعد طلعاتي قد حز بيت التقالبي شانا حز طلعتي قد حزبتِ قاع أعلى به شانا قد حزبتِ قاع أعلى به شانا والعافين قد حجبت تق اعلي به شانه مسام بالعاف قدت نواصيها نواصيها ففقأت نواصيها زوج بيتا وبلعا ففقأت نواصيها وبالتقاك حالت وبالتقاك حالت وجها وأجفانا لكننا ما جمعون الله غاية ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآننا شرعنا دستور أمتين وجهادنا ذرنا فالتعلوا راياتي وجهادنا ذرنا فالتعلوا راياتي لكن ما جمعنا فالله غاية ورسولنا المصطفى خير الزعامة قرآن لا شاء فقاك حنك وجها وأجفانا الله